بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أريأ جنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء انْتَقِير ما يَفْتَحْ لَهُ رَبُّنَا سَمٌّ الرَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا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 والَّذنَ آمَنُوا وَعَامِنوا الصوالِ حاتِ لَهُ مفِ رَددُ وَأَجرُرُ كَبِي أَفَمَنزُّينَ لَهُ سُ وَعَمَرِي فَرَاء حَسَنَا فَإِن اللهَّ يُنظِلُّ مَيْ الشَّ فاذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الثياح فتثير سحابا فسقناه, فسقناه إلى بلد ميت ميت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 والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا Oma tahtu minun onsa Ola tahtu Illa bi'ilm Oma yu Ammar Min mu'ammer Ola yun Kassu min Oma Illa Fi Kitab In استوى البحران هذا عذب فرات سائب شرب وهذا ملح انجاج ومن كلل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلي تلبسونها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 ذَلِكُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأمواك إن الله يسمع من يشاء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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَمَا أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَرِفًا أَلْوَالُهَا وَمِنَ الْجِبَارِ جُدَدٌ بِيطٌ وَحُمْرٌ مُخْتَرِفٌ أَلْوَالُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَمَن يَمْحُدُ الْأَنعَامَ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إن الله عزيز غفور بَلهَّ وَأَقَام الصَّن تَوأَن فَقُ مَِّ رَنزَقنهُم وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقنهُم سِرَّ وَعَتَ يَجونَةِ جََكًا نتَبُ لوفِيهُم أُجُورَهُم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك إن الله بعباده لخبير بصير ثم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 جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَرِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عننا الحزن انَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا آدَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلا يَقْضَى عَلَيْهِم فَيَمُوتُوْنَ لا يَقْضَى عَلَيْهِم فَيَمُوتُوْنَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ يكون فيها وهم يصطرحون فيها, فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرحون في نعمل صالحا غير الذي كنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّاكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً أولم يسيروا في الأرض فينفروا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 كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاءوا فإن الله كان بعباده بصيرا